على مرسل الا مراسي سفينك ول ا ما يذبح من طور بيس يمن الجيش سفينتنو ايه ما عاد اللي فيك يجري يا حجر ويل عقيل ف اسفعفل طفرشلون وانت الرسميل بسم انت ال عجب صارل دي واي امرا غرر شلونين غدر ايصلطان حدار لي التي الجيش سفينه تنو يوم الغيراق يا كره بن ملجه مصلي حت جالس يا وينا وجا تو käsraar <totra -sti> دتي وتنحب الى الشعر الدكتور الشيخ محمد جمعه بعدي نو حي فدتي وتنحب يا حجر وانت حامي يدي تنحب بجديه انا تواسي ابي Mm. Hey. Alia alia alia alia alia alia alia alia alia alia alia alia alia alia alia alia alia alia alia alia